iba lika وَذا تَمدًاعََكَ إلَ مامَت تَ الن بج أَزُجَم مِرْهُم زَه رَتَ ورزق ربك خير وأبقى واللأن قبرت Laqam o rang